انا بسم الله نختتم قد بعد جولات 3000 مباراتنا علينا القراء الش شعبان عبدالعزيز العزيز صياد القرب الاذاعه العربي بمجمريت مصر العربية والمقيم في شروه رقم التليفون 42 970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 ما ينطق صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الله وإنه هو علمه شديد القوى علمه شديد القوى satawawang bil u fukil aala satawa gubil u fukil قُلْ لَا سُمَّ دَنَفَتَ دَلَّفَكَ نَقًا بَقًا أَوْ فَكَانَ na ba se ni a anaana q bafon شيءini a azan na ما تذب الفؤاة ما رأى بسم الله الرحمن رح وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى di poul ku zomeòttawa a vo بالأفق الأعلى alat a Oh, فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين فكان قاب قوسين أو قد نافق أو قال لا ما فتمارونه على دها جنة وما طغى إذ يوجد صدرة ما يجب ما قدر جنة المأوى إذ يعشى الصدرة ما يعشي إذ يعشى الصدرة ما لا زانيك ذا I'm الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد اللهم أكبر بسم الله الرحمن نبی ذالک یا فزواها وأطج ليلها وأخرجت حاذا والأرض بعد ذلك ذحاها والأرض بعد ذلك ذحاها الله أكبر الله اكبر الله أكبر واللاجل قام الله لو يريد بذلك العبر ذلك ذا حاجة والأرض ذلك ذا حاجة متاعا لكم متاع لكم ولانعامكم بسم الله الرحمن الرحيم فامن ال زالوا إذا ما بتلاقوا رب بغو فأبرمغو ونامغو فقول رب ربي أكراما وأما إذا ما بتله فقدر إذا ما بتله فقدر إذا ما بدلاه فقادر إذا ما بدلاه فقادر على جرد صوف يصُلُر. تأكلون التراث أكلاً لن نور تحبون المال كلا کلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يوم يوم يتذكر يوم يذي يتذكر الإنسان وأنا له ذكر يوم يذي يتذكر الإنسان وأنا له إن ترجي إلى ربك يا رب <ترجعي ترجعي> إلى ربك راضيه ثم وادخلي في عبادي وادخلي في الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إصر إصر إصر باسم ربك الذي خلق أظهد صور الذي خلق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق قل قل إنسا من علق قل قل إنسا من علق ربك الأكرم الذي علمه the last. يا أوجاع بذاك الله غريب الفاتحة بسم الله بدأنا وبسم الله ختمنا تطفي علا بما قل وعبدحت فيما حكم إنك كنت بقولك الحمد. قبل حف انزلناه قبل حف نزل عشنا لحظات معنورة لمن تلا علينا القراء شعبان عبدالعزيز السياد القراء بالإذاعة والتلفزيون العربي وبموريتيس مصر العربية في المكين رقم تليفون اثنين واربعين تسعمية وسبعين